فقال الذين كفروا إن هذا إلا افكوا افترأه واعاله عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالماو وزورا فقال مأت قير الأول فهي فهيتم لا عليه بكرته وأصيله قل أرذلهم الذي يعلم السر في السماوات والأرضين هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا قَوْمُ الْقَائِلِينَ هَلْ يَكُنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَكْتَبُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُمّ بُكَيفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قسورا فالكذبوا بالساعة وأعتبنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 أُولَٰئِكَ خَيْرُ أُمَّةٍ ۚ هُمْ قُرَّةُ أَعْيُنِ وَهُمْ مُهْتَدُونَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ قَالُوا يَا رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 فَخْدِيكَ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَدْرِي فَيُنصَرُ فَوْرًا وَلا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عثيرا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 وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا بَعْهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَذِي رَأْفَ فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّعْنَا وقوم نوحي لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم لنات آية وأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكله ضربنا له الأمثال وكلم تبضنا تصدرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُسُرَى وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّفِرُونَكَ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادُوا لَيُذِلُّونَكَ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرَ مَعَكَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الضلل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قذبناه إلى ما خبض يسرى وهو الذي جعل لكم الليل نباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل بياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء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 لا تَطغَ فِي عَيْنِكَ فِرْما وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَسَبًا وَهَذَا مِلْحًا فَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا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 الذي فلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم مسجد للرحمن قال ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدن الله سيئاتهم حسنات وكان الله رفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا